اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونظمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسعى بعبده ليلا من المسجد الحراب إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنحيه من آياتنا إنه هو السميع البصير وَأَنزَلْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا وكينا بحية مِن دُونِي وَكِيلًا ذَرِ يَا مَن حَمَلَ الْمَغْلُوحَ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا قَبَائِنَهُ إِلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ إِنَّ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُ النَّفْلُ الْأَرْضِ مَحْرَطَيْنِ وَلَتَعْنُ النَّعْلُ وَكَبِيْعَةٌ فإذا جاء وعب أولا هما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعنا مفعولا ثم Aku dadakan kau melihatkan anjingmu amdatkan aku biarmu dan aku biarmu dan aku jadikan kamu, jadikan kamu lebih dan lebih. Inahsatum, أوعد الآخرة للرسول أكم ولي دخل المسجد كما دخلوا أول مرة كما دخلوا أول مرة وليُتبِحُ ما علىُ تَتبِيحَ عَسَى عُدُّكُمْ أَيَّ خَمَّكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدَّنَا وَجَعَلْنَا دَنَّا مَنِ الْكَافِرِينَ حَصِيرَةً إن هذا القرآن ينذى للتي أقوى ويبشر الذين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجواء وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِيَاسَانُ بِالْشَّهِيدُ عَلَى أَنْهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِيَاسَانُ عَجُولًا وَجَعَلَ اللَّيْلَ عَنْ نا لعه آيتين فمعونا آية اللين وجعلنا آية نعاريم بالسيون. لِتَعْلَمَ تَارُوفَ لَمْ يَغْرَبْ بِكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَلَلَ السَّمِيعِ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْصَنَّا مُطَائِرَ فِي عُرُوقِ وَنُحْيِجُنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ when yalqahu ba'an Ya Quran Kitab Kafah di nafsi kal Yaum Aleyka Asyibah Wanikh Tadaf Inna Ma Yah Tadi Ni Nafsi Wama Zalla Fina Ma Yah Zill Aleyya Wana Tazir Aziratu وَإِذَا أَعْدَنَا أَنْ نُغْنِكَ أَرْيَتًا أَمْرُنَا مُتْرَفِينَ فَفَسَقُوا فِيهَا فَفَسَقُوا فيها فَحَقَّ عَلَيْنَا الْقَوْلُ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَتَمَّمَّغْنَا تَدْمِيرُهُ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذلوب عباده خميرا بصيرا من كان يحيد العاجلة عن جلنا فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يرسناها مدموما مدحوعا ومن أراد ثَوَابُ سَعْيِهَا سَيَغْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا مِّن دُونِ أُولَئِكَ وَلَا أُنَائِي مِن عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاؤُهُ عَبِكَمَحْضُورًا وَظَنَّ كَيفَ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ وَدَرَجَاتُهَا أَعْلَى وَأَكْمَاءُ ضَلِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخدولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبنضن عندك الكما أحد وما أوكلا قُل لَّهُم مَّا قَوْلُكَ رَئِيمًا وَاخْفِضْنَ غُمَامَ دَنَا بِهِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ أَمْطِرْهُمْ وَقُرَّبْ بِهِمْ كَمَا رَبَّى يَنِصْرِعُ رَبُّكُمُ الْعَالَمُ بِمَا فِي صُدُورِكُمْ يا تكونوا صالحين فإنو كان ربكم أعلم بما في نفوسكم يا أن تكونوا صالحين فإنو كان للعوامين غفورا واعتدن قوما أقهو والمسكين وبن السمين ولا تبيع تبيع إن المبين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لعمي كفور وإما تحرضن عنهم تغاء رحمتهم وحبك توجع فقل لهم قول مَيْسُوقَ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْنُونَةً لِلاَعْلُقِكَ وَلاَ تَمَسُّ قَنَاكُ نَلْمَسِ فَتَبُؤَ دَمُومًا مَحْسُورًا إِنَّ عَمكَ يَمْسُطُ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقع مؤزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفسا لَا تَحْرُمُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ <تصفيق> وَمَنْ أُوتِيَ الْمَظْلُومَ فَقَدْ جَعَلَ آلِ وَلِيِّ سُقْطًا وَمَا قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَالِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فَنَلا يَظْلِمُ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا وَلَا تَقْرَضُوا مَا عَلَى الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسونا وعوف الكين إذا ابتلتم وزنو بالقصص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقفوا ما ليس لكم من علم إن السمع والبصر والفؤاد كلٌّ أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لا تملغ الجبال إنك لا تخرق الأرض إنك لا تخرق الأرض ولا تملغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروما عليك من ما أوان إليك رمبوك من عقمة ولا تجعل من الله إلا أن أخاف طل قفي جنن فطل قفي جنن ما مدحوا ثم الله منا Kembali Ya Karim.